Oh ah. وحي سؤال لو أن لعمر يميزاناً ملمكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست فكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال، أعمالنا، أعمالنا، وبها سمت أسمائنا نمضي وتبقىها هنا، أعمالنا، أعمالنا، وبها سمت أسمائنا نمضي وتبقىها هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترآث بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مر وقليل من من ذكر روحين يقال رحم الله فلان.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 A'maruna, a'maluna Wabihah semat asma'una Nemzih wa tabqahauna A'maruna, a'maluna Wabihah semat asma'una Nemzih wa tabqahauna حتى تراب بي بل أصنعها بالاسrar الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعاتب فكثير مر وقليل ممن ذكر روحينا يقال رحم الله فلان Kan, kan, kan, kan, takkan teringat kecuali